قُل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها هؤلاء اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ